سبح لله ما في السماوات و... هو أعلم ما يلد في الأرض وما يطر The Oh mm -hmm. لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم om in kunt ombidden. En ik جئنا فنقوم نبد و إذا <تصفيق> الدكتور باطنه فيه الرحمه الرضى لفضيله الدكتور لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد I'm <laughs> No. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وتكاثر في الأنوال والأولاد وتكاثر of in Al-Azim. Because أبيد فيه بأس شريط Samen en met can feel لألا يعلم أنه الكثير